التسجيل الثالث عشر. استمع إلى الكلمات ثم اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين وانطق العبارة. ألف خاتم النبيين. ب. احسنهم خلقا ت